في الباب يبدوك في الباب عامل الأسباب إنك زايد مع إنك لك سبوح كامل لاجيت لا قلت كده تجامل مع إنك لك شهر كامل لاجيت لا قلت كده تجامل خايف من انا بسال ليه وتايه من ايه وانا بسال ليه ما انت برا كان خليتنا وحرمت نفسك كذبتنا ما انت برا كان وحرمت النور سكت بيتنا ولما نسيبناك وسهرنا بلاك لما نسيبناك اتهنّا ناديك لو درت ربو عينا، اتهنّا حاتك اتهنّا ناديك لو درت ربو عينا، ألا تلبجت أيامك؟ ألا تلبجت أيامك؟ توقيت شمعات لأحلامك توقيت شمعات لأحلامك بسيب طريقنا ورسينا بسيب طريقنا ورسينا طريق يا الجرحل كان روح ماضينا يا الجرحل كان روح ماضينا يا الجرح كان روح ماضينا يا الجرح كان روح ماضينا إن سامح نحن ونتسامح إن سامح نحن ونتسامح في أمر الحب طبعا نجاسة حب بعض على جاسيل أمر الحب بعض على جاسيل أمر الحب بعض على جاسيل بترك الباب بترك الباب عمل الأسباب مكزاي مع إنك لا كذب كامل لا جد لا بول تكذت يا معا انت لك شهر كامل لا جيت لا قلت كدك جامل طائف من ايه وانا بسأل لك طائف من ايه وانا بسأل لك ما انت براك الخلي وحرمت النور سكت بيتنا ما انت براك نخليتنا وحرمت النور سكت بيتنا لما نسيبنا سهرنا بلا لما نسيبنا وسهرنا بلا